بوك تو سوراك سيم سبعة واربعون سبعة واربعون پادرهتواني دا پایزدك الاعداد لیلسفر الاعداد لیلسفر تي موسیش ينبغي أن نعبئ شانطتنا يجب أن نعبي شانطتنا تي نبغي أن لا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تبية بطريبني فيليكي جامدان تحتاج إلى شانطة كبيرة تحتاج إلى شانطة كبيرة Не забудь замежны пашпарт. Не забудь білет на самалёт. Не забудь падарожныя чэкі. لا تنسى الشكات السياحيه. возьми солнцезащитный крем خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس возьми солнцезащитные окуляры خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك الظرة الشمسية وزمميك بلوش الصنسة خذ معك القبع الشمسية خذ معك القبعة الشمسية خش أذاتكرت در هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟ харытац трук Хочеш узяць турыстычны даведнік. هل تريد ان تاخذ معك, معك узяць парасон. هل تريد ان تاخذ ما مطر فدوماي ابشتاناخ كاشوليا شكارپيتكاخ تذكير البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب فدوماي ابغالشتوكاخ رامياخ بينجاكاخ تذكر ربطات العنق والاحزمة والسترات تذكر رباطات العنق الاحزمة والسترات فدومي اب بيجامات ناчних تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات Табе патрэбныя туфлі, сандалі і боты. Анта тахтаджу ила ахдхия ва ва гузм. Табе патрэбныя насоўкі, мыла і манікюрныя нажніцы. Тахтаджу ила манадиль варакийя ва сабун ва микас азафир. Таўтаж іля манаділ варкія, وصابون сабун, ва мақас азафыр Табе патрыбныя грабянец, зубная шчотка і зубная паста Таўтажу іля мушт, ва фуршат аснан, ва маўжун аснан Таўтаж іля мушт, ва фуршат